وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد هذا هو اللقاء الثالث في مصطلح الحديث طبعا البارحه تكلمنا على أن الطالب ينبغي قبل الشروع في فن من الفنون أن يتقن المبادئ العشر وأيضا الأصول الثمانية الأولية وذكرنا بأن المبدا المبادئ جمع مبدا وهو ما يتوقف عليه المقصود بوجه ما، والمبادئ سواء كانت في الحديث أو في المصطلح الحديث أو في علم الأصول أو في علم الفقه أو في علم اللغة أو في علم التفسير كل علم له مبادئه وتكلمنا على تعريف هذا العلم من حيث الدراية لاننا قسمنا علم الحديث إلى روايه وإلى دراية فبينا علم الحديث دراية وذكرنا فضله وذكرنا بعض مبادئه ووقفنا على واضع هذا العلم واضع هذا العلم ونظرا لكون الموضوع له ارتباط هذا اليوم كان درس ماذا؟ المفترض أن يكون درس العقيدة ولكن بما أن الدرس عندما يكون له ارتباط ينبغي أن يكون متسلسلا ولذلك العلماء قالوا من يقرأ الكتاب يقرأ منه صفحات ثم يتركه مدة ثم يرجع إليه تقل فائدة هذا الكتاب أو تقل فائدتك من هذا الكتاب لماذا؟ عندما تقرأ الكتاب ويكون ذلك مكثفا ستستفيد منه كثيرا كذلك الدرس عندما يكون بين الدرس والدرس البعد وننظر إن كان له ارتباط فلا يستفيد الطالب من الدرس السابق وإن لم يكن له ارتباط لا بأس أن يجعله مرتبطا أن يجعله مرتبطا للتذكير لأن كلما تكرر الشيء تقرر ولذلك اليوم كنا وقفنا على أن واضع هذا العلم من هو, من هو واضع علم الحديث دراية فقلنا الجواب واضع علم الحديث دراية في تفصيل ووقفه وإن كان عندما يقولون واضع علم الحديث فلان والصحيح يقال لا بد أن نقف وقفا مع هذا السؤال ونقول بالنظر إلى واضع هذا الحديث أو هذا العلم علم الحديث درايه على قسمين من حيث الخصوص ومن حيث إيش؟ ومن حيث العموم من حيث الخصوص ومن حيث العموم أما واضعه من حيث الخصوص فمن هو القاضي أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الشهير بالرامة هرموزي بفتح الميم وضم الهاء وسكون الراء وضم الميم الثانية نسبة إلى رامة هرموز قلنا بلد فيين بخوزستان، وسمى كتابه الرامة هرموزي سمى كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي هذا الوضع هذا هو الوضع الأول من حيث ماذا؟ الخصوص. من حيث الخصوص فهمت هذا؟ وسيأتي مزيد الكلام على أهمية هذا الكتاب في المرحلة الثانية التي سنتحدث عليها من مراحل التصنيف في علم الحديث في علم الحديث إذن واضعه من حيث الخصوص الرامة هرموز القاضي أبو محمد الرامة هرموز جيم. واضح؟ حسن؟ ابو الحسن نعم عفوا رامه رمزي واضح اذن هذا واضعه اما واضعه من حيث العموم ففيه تفصيل وحاصله ان يقال ان تاريخ التصنيف ركزوا في هذا جيدا ان تاريخ التصنيف في علوم الحديث بنوعيه لم يكن على وتيره واحده ولم يكن على مرحله واحده بل التصنيف في هذا الفن مر على مراحل كثيرة التصنيف في هذا الفن ولا تكاد هذه المراحل تخرج عند الباحثين والمحققين في عن مراحل ثلاثة مر مراحل ثلاث كثيرة ولكن لا تكاد تخرج عن مراحل ثلاثة من حيث العمق طبعا المرحلة الأولى مرحلة المباحث والمقدمات والخواتم سجلوا هذه المرحلة مرحلة ما مرحله المباحث والمقدمات والخواتيم هذه ماذا تسمى تسمى المرحله الاولى من حيث العموم طبعا دائما اجعلوا هذا مستمر معكم استحضروا ان المراحل مراحل انواع المرحله الأولى المراحل انواع لكنها لا تكاد تخرج عن مراحل ثلاث المرحله الاولى ما هي قلنا مباحث. مرحله المباحث والمقدمات والخواتي والخواتم ماذا نعني بقولنا مرحله المباحث والمقدمات والخواتم ماذا نعني به نعني ان المرحله الاولى التي مر عليها هذا الفن كان عبارة عن نشر وبث انواع وابواب وفصول وفروع ومباحث في ماذا في ومقدمات وخواتم من علوم الحديث في كتب في كتب من؟ في كتب مين؟ في كتب السنة التي ألفها علماءنا الآوائل في ماذا ألفوها؟ ألفوها في ماذا؟ في السنة ومن أبرزها إن هذه من أبرزها ما هي مباحث السنة الأول مباحث السنة هي المباحث السنة لمن؟ الامام الشافعي. المباحث قلنا مباحث السنة الإمام الشافعي أو كتاب الشافعي المعروف ما هو الرسالة مباحث السنه هذه المباحث كان قد بثها ونشرها الإمام الشافعي في كتابه الرسالة وطبعا كتاب الرسالة ألفه الإمام الشافعي بماذا؟ بطلب من الإمام عبد الرحمن بن مهدي فكتب له هذا الكتاب سماه الرسالة والكتاب طبع بتحقيق المحدث أحمد شاكر وطبع أيضا بتحقيق المحدث ماهر الفحل والكتاب قيم جدا هذا الكتاب فيه مباحث هذه المباحث التي صبر غورها من؟ الإمام الشافعي في الرسالة أولا عنده فيه مبحث سنة طبعا مبحث سنة بأنواعها السنة الاعتقادية السنة القولية السنة الفعلية السنة التقريرية والسنة إيش؟ التركية و blockchain ذلك من الأنواع أنواع السنة معناه ما معنى السنة الاعتقادية والسنة الفعلية والسنة القولية والسنة التقريرية والسنة التركية ما معناها؟ ما معنى أن كل ما اعتقده أن كل ما اعتقده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كل ما اعتقده هذا معنى اذا قلنا السنه الاعتقاديه معناه ان كل ما اعتقده رسول الله اعتقدناه وكل ما قاله رسول الله كل ما اعتقده رسول الله اعتقدناه وكل ما قاله رسول الله قلنا به وكل ما فعله رسول الله فعلناه وكل ما اقره رسول الله اقررناه وكل ما تركه رسول الله تركناه هذا معنى قولهم يعني عندما صبر غور السنة صبر مباحثها صبر السنة بأنواعها من حيث ايش من حيث الاعتقاد ومن حيث القول ومن حيث الفعل ومن حيث التقرير ومن حيث الترك ويدخل في مبحث السنة الذي بحثه الإمام الشافعي في الرسالة موقع السنة من التشريع ويدخل فيه فروع السنة. ويدخل فيه علل السنة ويدخل فيه كثير من مصطلحات السنة وما يتعلق منها طبعا بعلم الأصول يعني طبعا كخبر آحاد والمتواتر كما سيأتينا إن شاء الله وإن كان كثير من الباحثين قالوا لا ينبغي أن يدرج كتاب الرسالة في كتب السنة لماذا؟ لأن الكتاب صنف خاصة لعلم إيش كتاب الرساله كتاب رساله الإمام الشافعي صنف خاصة لعلم اصول الفقه اما ما وقع فيه من مباحث في علم الحديث وتقييد بعض مسائله فقد كان ايش كان او جاء تبعا وليس استقلالا وليس استقلالا على ان الخطبه في هذا سهل لان ليس القصد رساله مستقله في الفن انما القصد أن يذكر بعض جمل هذا الفن إذن في المرحلة الاولى ما هي المباحث والمقدمات والخواتم بدأنا بماذا؟ نبحث السنه ثم المقدمات الثاني المقدمات طيب ماذا يعني بالمقدمات؟ يعني علماء الحديث كتبوا كتبا في علم الحديث وضمن هذه الكتب قدموا لها بمقدمات مثلا الامام دري الف كتابه السنن وبعضهم يطلق عليه المسند والصحيح تسميته بالسنن ألف كتابه السنن وذكر فيه في مقدمته ما ذكر جمله من ابواب تتعلق بالروايه عن الضعفاء والكتابه عن الثقات وجملة من مباحث السنه وغيرها من الموضوعات وتكلم على على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى حياته وقبل بعثته وما أعطاه الله عز وجل من المعجزات وما أعطاه الله عز وجل من الآيات والخوارق إذن هذا هذا المقدمة هل كانت مستقلة أم كانت في أول الكتاب كانت في أول الكتاب فالسنن كتاب في ماذا؟ في السنة إذا قدم له بمقدمة كذلك من أولئك الإمام مسلم الإمام مسلم طبعا تكلم في مقدمة صحيحه على حكم الرواية عن الضعفاء كما تكلم على طبقات الحفاة وكما تكلم على قضية التدليس وكما تكلم على الإرسال الخفي وكما تكلم على الحديث المرسل وذكر غيرها من مسائل علم الحديث هذا كله في المقدمة إيمان مسلم جاء بعد طبعا الدارمي أسبق ثم الامام مسلم فالدارمي له مقدمه ذكر فيها جملة من علم الحديث من علم هذا المصطلح الحديث والامام مسلم ذكر جملة أيضا في مقدمة صحيحية ولذلك نبع العلماء دائما ولبس ولما نشير إلى هذا وقد أشرنا إليه عدة مرات أن الإيمان مسلم إذا روى حديثا في صحيحية ثم وجدنا حديث المقدمة هل نقول رواه مسلم في صحيحية؟ لا ما رواه في المقدمة لم يشترط فيه الصحة فيه الصحة وميرنا أن ننزل الناس منازلهم حديث ضعيف وإن حاول السخاوي أن يصححه هذا الضعيف ذكره في مقدمة الصحيحي ولذلك ذكر ابن القيم في أول كتابه الفرنسة في, في أول كتابه الفرنسة قال ما رواه مسلم في المقدمة ليس على شرطه بخلاف ما رواه في الصحيحي مقدمة تجد أحاديث بعض الأحاديث لا تصح لأنه لم يشترط الصحة كما أن البخاري في كتاب مثلا خلق أفعال العباد وفي كتاب أدب المفرد وفي كتبه لم يشترط الصحة إنما اشترط الصحة في ماذا؟ في جامعه الجامع الصحيح هذا؟ كذلك المقدمة إذا المقدمة تكلم فيها الإمام مسلم على جملة من مباحث علم الحديث وهذه المقدمة اعتنى بشرحها جملة من المحدثين والعلماء القاضي يا في أول شرحه الإعلام كذلك الحافظ النووي في أول شرحه المنهج سواء كان المعلم أو الحافظ النووي في المنهج وغيرهما من من شرح الصحيح اعتنوا بها في أول شروحه وهناك من شرح استقلالا وهم كثر مثلا شرحها شيخنا المحدث محمد العالي الأثيوبي شرحا, شرحاً, شرحاً موسع تحت عنوان قره عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم ابن الحجاج وهذا الشرح يقع في مجلدين ضخمين إلا أنه غلب على شرحه عنايته بمادة النحو واللغة وبعض الأبيات الشعرية وبعض صور البلاغة كعادته الذي ينقم على شرحه ولكنه فيه فائدة ومتعة فيه فائدة ومتعة وشرحه ايضا شيخنا المحدث محمد الأمين ابن عبد الله الأثيوبي شرحها مرتين مرة في مجلد كامل ويقع في 560 صفحة مجلد من شرحه لصحيح مسلم الحجاج وهذا الشرح كبير سماه الكوكب الوهاج في شرح صحيح مسلم الحجاج هذا كتاب مقدمه وحده في خمسمائة وستين صفحة من مطبوعات دار منهاج ودار توق النجاح دار توق وهذا كتاب يعني طبعا مع مع ماذا مع مع الصحيح شرحها مع الصحيح هو الجزء الاول خاص المقدمة وشرحها في جزء مستقل ولكنه مختصر وهو وجيز أسماء هداية الطالب المعدن إلى معاني دباجة مقدمة مسلم أو إلى معاني دباجة المسلم إلى معاني دباجة المسلم ورسالة صغيرة رسالة صغيرة هداية الطالب المعدن إلى معاني دباجة المسلم بينما مع الشرح شرح صح مسلم مجلد ضخم يقع في 560 وستين صفحة أما هذه تقع في سبعة وخمسين صفحه فقط من منشورات مطابع الصفا بمكه لاول اوسع لانه وسع بماذا بكثره النقول مع تكراره وإعادته بكثير من قواعد النحوي وقواعد اللغة وقواعد البلاغه ونحوها من علومي الاله ونحويه من علوم ثم شرح ايضا الدكتور او علق عليها الدكتور الحسين بن محمد شوات طبعها مستقلة اسمها مقدمة إكمال المعلم إكمال المعلم هذا لمن؟ قال عير. إكمال المعلم بفوائد مسلم فاستخرج المقدمة في مجلد وقام بدراستها وتحقيقها تحت عنوان رئيسي حلقة نفيسة في سلسلة مصنفات مصنفة الحديث حلقة نفيسة في سلسلة ماذا ها مصنفات مصنفة حديث وشرحها شرحا جيدا في مجلد ضخم القاضي أبو عبد الله أمن بن عطاء الله الهرو بن عطاء الله الهرون ذمن شرح أيضا فضل المنعم كتاب موجود فضل المنعم في شرح صحيح مسلم فضل المنعم في شرح صحيح مسلم طبعا شرحها أيضا هذه المقدمة شرحها الصفي الرحمن المبارك فوري صفي الرحمن المبارك فوري سماه منة المنعم في شرح ماذا صحيح مسلم في المقدمه شرحها المقدمه والكتاب حققه تلميذه ولده هو تلميذه ولده فيض الرحمن فيض الرحمن ابن صفيه الرحمن المبارك فوري حقق هذا هذا الكتاب وشرح أيضا شرحا جيدا الحافظ جلال الدين السيوطي في مقدمة الديباج على صحيح مسلم ابن الحجاج وايضا هذا موجود كتاب موجود اذا هذا فيما يتعلق بالمقدمه مقدمه مسلم وعليها انصح التعبير اطارح لان هذا التعبير غير صحيح ان نطرح السؤال او اطرح ان الطرح يرمى وعليها خدمات يعني للطلبة طلبة الجامعيين وعليها أيضا تحقيقات لهذه المقدمة واعتنى بها العلماء بالشرح والتعليق والترطيب والاستدراك وكذلك يدخل في المقدمة مما يدخل في المقدمة مقدمة دارني ومقدمة الإمام المسلم ومقدمة الإمام مقدمة الإمام البيعاق لمن؟ تكلم في مقدمة دلائل النبوة دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في مقدمة ذكر جملة مختصرة من أبحاث ماذا؟ علم الحديث يقول العلماء على قصرها هذه الجمل التي ذكرها على قصرها وعدم الإحاطة بها إلا أنها مهمة في الفن لانه من القدماء إلا أنه مهمة في الفن وأيضا ممن ذكر جملة كبيرة من علم الحديث في مقدمة كتابه الأم الإيمان الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر حافظ المغرب كما يقول يوسف بن عبد البر هذا تكلم في مقدمة كتابه القيم التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد هذا تكلم على جملة لا بأس بها من أبحاث في علوم الحديث هذه المقدمه جردها شيخنا العلامه عبد الفتاح ابو غده وعلق عليها فوائد حديثيه مفيده كعادته رحمه الله اين علق هذه الفوائد في الطائره علق عليها فوائد في الطائره في رحلته من الرياض الى عمان يعني كان في الطائره علقه وترجم للمؤلف ترجم وجيزة يعني تعرف طبعا بمكانته العلمية السامية بين علماء عصره محدثيهم وفقهائهم وطبعة مستقلة ضمن مجموعه الذي أسمى خمس رسائل في علوم الحديث خمس رسائل في علوم الحديث هذا طبع مستقلا خمس رسائل في علوم الحديث هذا هو ذكر منها مقدمة, مقدمة التمهيد. ويليها تنبيه الباحث المستفيد ثم رساله في وصل البلاغات الأربع في الموطا ثم ما لا يسع المحدث جهله وهكذا ذكر خمس رسائل ذكر فيها خمس رسائل يعني تكلم على هذه المقدمة وطبعها مستقلة وهي رساله قيمه ينبغي لطالب الحديث أن يطلع عليها ويعتني بها حفظا وفهما انها حبل بالفوائد الحديثيه إذا قرأتموها ستستفيدون منها كثيرا لذلك هذه مختصرات ومقدمات فلنجعل المختصرات من المتون دائما مدخلا لماذا مدخلا للمطولات ولا نقتصر على المفاتيح وحدها بعضهم يكتفي بماذا بالمفاتيح عندنا الامات الامات بعضهم قال يعني الكتب يعني الغير الناطق يقال لها الامات الامات بدل الامهات ويجوز ان يقال لها الامهات فالأمات أو الأمهات وعندنا أيضًا كتب صغيرة ، ولهذا البنات يسمي على بعض المشايخين البنات فمعنى أن الطالب العلم ما ينبغي أن يكون سافل الهمة سافل الهمة بل ينبغي أن يكون عالي الهمة ماش هذا فؤاد ينبغي أن يكون عالي الهمة ماشي فؤاد عالي الهمة لا ينبغي أن يكون هو عالي الهمة لا يكون سافل الهمة لأن المختصرات لا تقتصر على المفاتيح وحدها لأن المختصرات والمقدمات وإن كانت هي مفاتيح الكتب لكن لا تجعلها هي العلم وحده العلم هو المفاتيح والمختصرات فتكون هذه تكون حاجبا وحاجزا على تحصيل العلوم ولذلك قال الامام الشاطب رحمه الله تعالى المختصرات تميت الملكات المختصرات تميت الملكات اذن فانظر دائما الى صاحب الصنيعه فلذلك قالوا ان الصنيعه لا تتم صنيعه حتى تصيب بها طريق المصنع اي حتى تقع موقعها ويوافق الخبر الخبره اي الاختبار يوافق الخبر على حد قول ابن حبيب الخبرات تزيل الحيره والامتحان يجلي الانسان ومن باب اذا اتيت عليله فقف عليه قليلا ولا تكثر عليه وقل مقالا جميلا إذن العلم مجيبه العمل ولا ننسى ان العلم ينبغي ان يطلبه الانسان للعمل لاك زماننا زماننا يطلبون العلم لماذا للشواهد ليعمل بها ورحم الله احد ما الله احد مشايخنا قال إن العلم كان يطلب للعمل وصار اليوم يطلب للعمل إن العلم كان يطلب للعمل وصار اليوم يطلب للعمل فهمت يعني كان يطلب للعمل يعمل به مثلا يعبد به الله عز وجل ويمتثل ما, ما يأمره به أما الآن صار العلم يطلب للعمل ليعمل به للدنيا وظيفة فقال إن العلم كان يطلب للعمل وصار اليوم يطلب للعمل لذلك يقول الشيخنا نرجع إلى مقدمة التمهيد وهذه المقدمة مهمة جدا لان سبحان الله قرأتها ووجدت فيها فوائد كثيرة حديثية سيما بتعليقات شيخنا أبي غدة فهي تعليقات مهمة جدا نشرت مستقلة ونشرت أيضا في ضمن مجموعة خمس رسائل في علوم الحديث بعد ان تكلم على مقدمة إمام مسلم شيخنا عبد ابو أبو قال وكذلك الإمام أبو عمر بن عبد البر بن عبد البر وكذلك الإمام أبو عمر بن عبد البر امتاز بين عامة شراح الحديث بماذا امتاز في عصره بكتابة هذه المقدمة العلمية النافعة المهمة لكتابه الكبير الحافي الفذ الفريد ما هو الكتاب قلنا التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسند. عنده التنهيد وعنده الاستذكار فبين فيها منهجه وطريقته في كتابه وتناول فيها مسائل متعددة بشرح وإضاح أهمها مما تناوله في هذه المقدمة على سبيل الإجمال حجيه الحديث المرصر وشرط الاحتجاج به وبيان أقوال العلماء في ذلك لأن قديم كانوا يعملون بالمرصر لكن لما جاء الإمام الشافعي وضع له شروطا وضع له شروط وبعضهم يعملوا بالمرسل على الإطلاق وبعضهم بشروط فجاء الإمام الشافعي وضع له شروطا أما أبا الإمام بن عبد فعل ذكر هذه المقدمة وذكر جملا من علم الحديث من أهمها قلنا حجية الحديث المرسل وشرط الاحتجاج به وبيان أقوى العلماء في ذلك ثم ذكر أيضا حكم خبر الواحد هل يجب العلم والعمل جميعا أو يجب العمل وحده أنتم تعلمون كما سيكون إن شاء الله هذا التقسيم لم يكن معروفا تقسيم الحديث إلى متواتر وآحد سيكون إن شاء الله معلم الحديث ينقسم باعتبارات متنوعة قالوا أول من قال بهذا التقسيم المعتزل وكان هدفهم ماذا؟ رد كثير مما لا يوافق معتقده ما ما لا يوافق معتقدهم بدعوى ان حديث هذا احد والعاليه متواتره او شيء من هذا القبيل لذلك مع ان ابن عبد يقول الحديث الاحاد يفيد العلم والعمل يفيد العلم والعمل كما سياتينا ان شاء الله كذلك مما تكلم عليه في هذه المقدمة معاني كل من المرسل والمسند والمنقطع والمتصل والموقوف والتبليس وبسط الكلام فيه في هذا ولسيا ما في التدليس بسط الكلام كثيرا في التدليس وحكم أيضا على أنواع التدليس وذكر حكم الإسناد المعنعن لأن هناك من قال بأن الإسناد المعنعن من يفرق بين المعنعن وغير المعنعن قالوا هذا قال فيه تفصيل وبعضهم لا يرى التفسير فتكلم فيه جيدا وذكر أيضا في المقدمة صفات الراوي الذي يقبل ماذا نقله ويقبل مرسله ويقبل تدليسه ومن لا يقبل منه ذلك لا يقوم له الإرصال ولا, ولا التدليس وذكر أيضا حكم عامل حامل العلم وتعلمون أن ذكر هذا بعضهم علق عليه وبعضهم موافقه يعني إذا كان العلم أصل فيهم العدالة أهل العلم أصل فيهم العدالة فيه والعلم أصل فيهم العكس وذكر نصوصا على ذلك يحمد هذا العلم من كل خلف عدول وينفون عنه تحريف الغال وانتحال المبطلين ها ولكن هذا الحديث على ضعفه ولو طرق وصححه وبعضهم يعني يقال ينسب للإمام أحمد أنه قال جيد وكذلك الصنعاني وكذلك عفوا الأمير بن الوزير وكذلك ابن القيم وكذلك ابن القيم وبعضه آه أهل العصر كالألباني وغيره قالوا بصحته والحديث له طرق كلها ضعيفة وكذلك يقول على أن أهل العلم على العداله إلا إذا تبين خلاف ذلك كذلك كما تكلم على وجوب الترقي والتوقف الرواية لا يروي الطالب عن أي أحد وأيضا تكلم على التحذير من التحديث بكل ما سمع كفى بالمرء إثمان أن يحدث بكل ما سمع كما تكلم على وجوب البحث. للكشف عن صحة الإسناد كما ذكر أيش بعض الأخبار دل على شيوعي تحديث غير الثقة في وسط القرن الأول فيما بعد. كذلك تكلم على أشياء مهمة جدا لذلك أرجو أن ترجعوا إلى هذه المقدمة ففيها فوائد كثيرة مباحث هذه المقدمة مهمة جدا إذا قرأها الطالب سيتلقاها بالقبول هناك يعني أيضا مباحث أخرى فقالوا على أنهم كثير من العلماء أخذوا من هذه المقدمة والغريب من الحافظ المحاجر في شرحه للنخبه ذكر بعض الرسائل ولم يذكر لا تساوي هذه المقدمة أغفل الحافظ المحاجر ماذا اغفل اغفل ذكر هذه المقدمة في عباد المؤلفات في علم المصطلح عندما تعرض لذلك في فاتحة شرح النخبه نزاع شرح النخبه مع أن امامه نقولا من ماذا كثيرة في كتب المصطلح كلها من أين أخذت من كلام ابن عبد البر بل هو نفسه حفر وحجر أخذ منها بحوثا أو دعها كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح النكت على كتاب ابن الصلاح هذا المحجر ياخذ بحوت من ماذا من كتاب مقدمه مقدمه التمهيد ويودعها النكت على كتاب ابن الصلاح فلذلك كانت هذه المقدمه مقدمه ابن عبد البر اولى واجدر بالذكر من رساله المي... الميانشي الميانشي بفتح الميم وتشديد الياء وكسر المين. الميانشي الميالي عنده رسالة صغيرة الحجم ضعيفة العلم قليلة الفائدة بل عديمة الفائدة وهي الرسالة الثالثة التي أوردها شيخنا فيما في هذا الكتاب هي رسالة يعني أوردها في المجموع رسالة يعني على وزالها على وزال مضمونها وضآلة قيمتها يذكرها الحافظ محجر ويغفل مقدمة ابن البر وهي مقدمة سمينة وثمينة والحافظ عبد البر أقدم وأحفظ وأتقن وأعلم من الميال فالغريب كيف اغفلها الحافظ النحاجة كيف أغفل ذكر المقدمة التي بهذه المزايا وهي حافلة في المصطلح مع ذكر رسالة لا تساوي شيئا قالوا هذه إما أن تعتبر غفوة بالغين. من عالم أو يعتبر للإمام الحافظ حجر بأنه أراد أن يذكر في مقدمة النزهه الكتب المستقلة في المصطلح ولم يقصد ما كتب مقدمة لكتاب آخر لذلك هذه مقدمة رائعة والله حقها أن تدرس في الجامعات إذن المقدمات أولا مباحث السنة ثم المقدمات هي المقدمة التي ذكرنا مقدمة دارمي ومقدمة مسلم ومقدمة البيهقي ومقدمة ابن عبد البر وغيرها من المقدمة كمقدمة جامع الأصول جامع الأصول مقدمة أيضا رائعة في علمي مصطلح حديث ابن هذا النوع الثاني طبعا النوع الثالث ما هو الرسائل النوع الثالث الرسائل لاحظتم كيف مره يعني هذا العلم الرسائل ما المراد بالرسائل يا إبراهيم الرسائل الحافظ أبو داود الإمام أبو داود سيستاني المتوفى سنة 2.75 يجرية كتب رسالة لأهل مكة كتب رسالة إلى أهل مكة وهي رسالة صغيرة لكن فيها معلومات قيمة لأهل الحديث هذه الرسالة طبعت في بعض نسخة سنانيه وطبعت عدة مرات مستقلة بتحقيقات متنوعة ما مغزى هذه الرسالة؟ ما هي مغزى هذه الرسالة؟ الرسالة كأن المكه يريد أن يذكر له منهجه في السنة منهجه في كتابه السنة يعني من خرج له ومن لم يخرج له والحديث يكرره أو لا يكرره والحديث يعني إذا وجد في, في كتابه له صحيح وهل وهل وهل حتى قالوا لما قرأوا هذه الرسالة قالوا من كان في بيته سنن أبي داود فكأنما في بيته نبي ينطق من كان في بيته سنن أبي داود فكأنما في بيته ها نبي ينطق كما قالوا على كتاب الأذكار على ما فيه قالوا من لم يكن في بيته الأذكار فليبيع الدار وليشتري الأذكار ليبيع الدار وليشتري الأذكار كما قالوا قلنا على السنن ماذا قالوا قالوا يعني ال ال الذي يكون في بيته سنة أبي داود كأنما في بيته إيش نبي. فهو تكلم على منهجه على ماذا؟ على منهجه في هذا الكتاب في, في هذا الكتاب فهذه الرساله يعني بعض النسخ القديمه كانوا يلحقونها بالسنة في المقدمة ثم الآن طبعت عدة مرات مستقله أنا اطلعت على ثلاث نسخ منها يعني طلعت على نسخه مكتبة الازهريه للتراث بتحقيق محمد الكوثري محمد زايد الكوثري وطلعت على تحقيق محمد لطفي السبا وطلعت على تحقيق آخر لا أذكره الآن ولكن رأيت أحسنها هي تحقيق محمد لطفي السبا وهذه من منشورات المكتبة الاسلام إذن هذه الرسالة الرسالة ذكر فيها جملة من, ماذا؟ جملة من قواعد علم الحديث ولكن هل ألف الرسالة من أجل هذا أم ألفها ليبين منهجه ألفها ليبين منهجه لكن فيه ماذا أبواب فيها عفوا جمل في مصطلح الحديث هذا هو الأول الأول ما هي مباحث السنة المباحث الثاني ما هو المقدمات الثالث ما هو الرسالة الرسالة الرابع ما هو؟ الخاتمة الخاتمة يعني هذه لم تكن كتب مستقله إنها كانت إيش؟ إنهم كانوا يكتبون جملا من قواعد المصطلح إما في المباحث وإما في المقدمات وإما في الرسائل التي يوصلونها وإما في الخواتم ومن من كتب في علوم الحديث الخواتم طبعا في الخاتمة خاتمه كتابه الامام ابو عيسى الترمذي الامام ابو عيسى الترمذي حيث كتب ماذا كتب في اخر جامعه ختم جامعه بماذا او سميه السنن كما يسمى البعض أن يسمى الجامع لا يسمى الصحيح ولا يسمى الجامع الصحيح بل يسمى الجامع ولا يسمى السنن لأن فيه كتب لذا يقال له الجامع في آخر جامعه ختم جامعه بماذا؟ بكتاب العلل الصغير ختم جامعه بكتب العلل الصغير هذا العلل هو عنده علل كبير والصغير والصغير هو الذي شرحه الحافظ ها ابن حاجر ها عفوا ابن راجر الذي شرحه الحافظ من؟ ابن راجر شرحا بديعا وقد درسناه وخاتمناه الحمد لله مع بعض المشايخ من تونس إذن فإن هذا إذن واضح العلم انقسم إلى قسمين واضع العلم من حيث إيش الخصوص ومن حيث إيش العموم من حيث الخصوص من هو أبو الحسن الرمى هرموز القاضي أبو الحسن رمى هرموز كتابه الذي كتب فيه إيش هو الفاسل الفاصل المحدد الفاصل بين الراوي والوعي ثم من حيث العموم من حيث العموم لا يخرج الا مر مراحل كثيره ولكنها لا تخرج من هذه المراحل الثلاث وهي التي ذكرنا هذه المراحل التي ذكرنا قلنا المرحله الاولى ما هي المباحث ويدخل فيها كتاب السنة ويدخل الرساله ويدخل فيه ماذا اخر المقدمات ويدخل في ماذا آخر الرسائل ويدخل فيه ماذا الخواتم يدخل فيه الخواتم لكن لا بد من التنبيه هنا على أن المقدمات التي كتبت لهذه الأمهات التي أحلنا عليها وكذل التي أغفلنا الإحالة عليها والخواتم والمباحث والرسالة الإيمان الشافعي هل قصد أصحابها أن يجعلوها مستقلة لا الجواهرة لم يقصدوا أن يجعلوها مستقلة هذا قول كل العلماء كل هذا قول كل علماء هذا الفن قالوا بأنهم لم يقصدوا أن يجعلوها مستقلة ها. إلا أن بعض مشايخنا استثنى من هذا الإمام مسلم والإمام ابن الآثى قالوا لأنهم قصدوا الآثى في مقدمة جامع الاصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فزعم أحد مشايخنا أنه ما ذلك أما غيرهما فقد ذكروا أشياء وجمل من علم الحديث لماذا ذكروا لماذا ذكروا هذه الجمل ذكروا لاضحها وبيانها واحتياجهم إليها إضاحها وبيانها واحتياجهم إليها فهم على الراجح كلهم لم يقصدوا جعلها مستقله أنا هو القول ما القول بان الإمام مسلم وابن الاثير قصدوا ان يجعلها مستقله قول المرجوح او قول ضاهر فهمت الان اذن هذه مقدمه لماذا ان واضع العلم ينقسم الى كم الى الى قسمين واضع خاص من حيث الخصوص ومن حيث العموم ثم ذكرنا من حيث العموم وذكرنا وقلنا العلماء لم يلتنوا كثيرا بمقدمه التمهيد بمقدمه التمهيد حتى يقول شيخنا عبد ابو غده وقليل بين الحفاظ المتقدمين من كان يبدا كتابه بمقدمة توضح منهجه في الكتاب لان آل المقدمة توضح منهجه في الكتاب وتشرح أهم المصطلحات الضارره في بحوثه وعباراته لماذا ليكون القارئ كما قلنا لكم وكما قال هو ايضا شيئا يكون على بصيره من نهج كتابه ويقال اول من فعل هذا واختط هذه الخطه الرفيعه من بين المحدثين من هو الامام مسلم بل قال الصحيح كذا قال هو بل الصحيح اول من فعل هذا من الامام داري الإمام الدارمي ثم الإمام مسلم ذكر مقدمة صافية وضافية ونافعة وماتعة أبان فيها عن منهجه في الكتاب كما أودع فيها ماذا؟ أمور منثورة هنا وهناك وهناك كانت مدفونة في خضم الأمهات وجعلها مستقلة أي بمسائل علوم الحديث وأسماء الرجال واضح إذن هذه المرحلة الأولى. هذه المراحل حل ثلاث. كم مرحلة تكلمنا عليها؟ كم مرحلة؟ محلوات. مرحلة واحدة. مرحلة إيش؟ المباحث والمقدمات والرسائل والخواتم والخواتي. ما شاء الله. المرحلة الثانية مرحلة تصنيف المستقل مرحلة التصنيف المستقل في هذا العلم يعني في علوم الحديث هذه المرحله كان فيها تصنيف مستقلا وخاصا في علوم الحديث ومع ذلك يعني لو قيل لك ما هو المستقل ما هو هو كتاب ايش ها المحدد الفاصل كتاب المحدد الفاصل وان اختلف العلماء في اي قرن كان ذلك بعضهم قال بدا ذلك العلماء في النص الاول من القرن الرابع الهجري ومضون قال بل قبيل النصف الثاني تحديدا اذا الخلاف واقع وأول من صنف في هذا الفن هو الذي قلنا لكم سابقا كما نصع عليه العلماء ومنهم الحافظ المحجر في النزهه هو الإمام من أبو محمد عفوا قلنا أبو الحسن لا أبو محمد أبو محمد الحسن أبو محمد الحسن, أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن فهمت أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الفارسي الرامى ورموزي القاضي فليس أبو الحسن ولكن هو أبو محمد الحسن واسمه الحسن في كتابه الذي ذكرنا لكم المحدد الفاصل بين الراوي والواء لكنه لما كتب هذا الكتاب ركزه معجين لم يستوعب يقول حافظ محزر لكنه لم يستوعب هكذا يقول حافظ. لكنه لكنه لم يستوعب ولكن المصطفى ايضا لم يستيقظ لأنه أول من صنف في الفن على هذا النحو وطبيعي أن الواحد أول كتاب سيبدع فيه يستوعب ولا لا يستوعب لا يستوعب لأنه ليس لو هناك ما يرجع يرجع إليه إذن كل من كان كذلك ضروي لا يستوعب. نقول من الطبيعي لا يستوعب. ولكن هناك شيء يفوز بما هو أحسن شرف السبق. شرف فضل السبق. وهو بي وهو بسبق حائز تفضيل مستوجب ثنائية الجميلة. تعرف ما قيل على ابن معطي مغربي وض. قال بأن ابن معطي هو كان قبل ابن مالك ابن مالك أيضا أندلوس مغربي ابن مالك يعني بدأ في نظمه الألفية فقال بأن ألفيته فائقة ألفية ابن معطي فائقة ألفية ابن معطي ووقف ويقال الله عليه والعهدة على ناقل ويقال على أن رأى ابن معطي في المنا فقال لو بلغني أنك بدأت في نظم ألفية في النحق قال نعم قال أين وصلت؟ قال فائقة ألفية ابن معتن قال له كلامي لا أذكره الآن ثم قال له والحي قد يغلب ألف والحي قد يغلب ألف قال فعلم أن الذي رأاه في المنام هو ابن معتن فقال ثم ذلك استدرك وهو بسبق حائز تفضيلة مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي به بات وفرة لوله في الدرجات ال... ها الأخير. قالوا بأنها بعد ذلك تأدم معه الراما ورموزي أول من كتب في هذا الفن لكنه لم يستوعب كما يقول حافظ محاجر. ولكن الامام الحافظ ذهبي في السير المجلة السادس عشر ارجعوا إليه والصفحة لا أتذكرها الآن لعلها تلاتة وسبعين الصفحة وسبعين الطبع مؤسسه الرساله ارجعوا اليها حسب ما اذكر فيقول يصفه بالامام الحافظ البارع محدث العجل الامام الحافظ البارع محدث العجل ثم يقول مصنف كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والوعا ويصف ويقول وما احسنه الكتاب، كتاب وما احسنه من كتاب ثم ذكر قال قيل إن الحافظة أبا طاهر السلفي أبو طاهر السلفي مش السلفي السلفي كان لا يفارقه لا يفارقه ماذا؟ رمه الموزي لا كان لا يفارقه الكتاب المحدث الفاصل بين الراوي والوعي لا يفارق ماذا؟ لا ما كمه لأن كان عندهم كم طويل لماذا يجعل لكم هكذا طويلا لا للتكبر ولكن ليحملوا فيه الكتب ما كانوا يضيعون أوقاتهم حتى إذا كانوا في مجلس من المجالس بعضهم كان يستدعيه السلطان ويأخذ في كمه كتبا فإذا ظهر السلطان يخرج كتابا إذا ذهب لقضاء الحاجة يخرج كتابا يعني كانوا ما شاء الله العلم لهم هم عالية بعضهم كان يذهب وهو يقرأ ولعلنا ان شاء الله نتكلم على هذا في أدب الطالب يقرأ في الطريق دحسته الدابة فمات سقط في حفرة فمات وإلى غير ذلك فالشاهد عندنا أنه كان في بعض عمره ما كان يفارقه كتاب المحدد الفاصل دائما تجده في كمه لكن ومع ذلك يقول في الحافظ محجر لكنه لم يستوعي لكنه الحافظ الذهب يقول وما أحسن من كتاب كان لا يفارق كم الحافظ من السلفي في آخر في بعض عمره والحافظ بن حجر يقول لكنه لم يستوعب لكنه لم يستوعب الله المستعان ثم جاء بعده ايش الامام أبو عبد الله الحاكم الإمام أبو عبد الله الحاكم صاحب كتاب ماذا مستدرك. ها؟ مستدرك لا صاحب المستدرك لكن ما هو الكتاب الذي كتب في علم الحديث معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه هذا هذا هذا معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه هذا الكتاب وهو كتاب رائع شرحه وحققه أحد أصدقائنا الدكتور أحمد بن فارس السلوم هو يعني هناك نسخ كثيرة لكن هذا أحسنها أو هذه أحسنها هذا الكتاب قال لما كتبه قال في الحافظ لكن يعوزه تهذيب وترطيب يعني يوسع في غير مكان الترسية فلذلك قال يعوزه تهذيب وترطيب فجاء بعض اهل العلم فقال قول الحافظ لم يهذب ولم يرطب كان حافظ له ودافع إياه إلى القيام ذلك العمل فهذبه ورطبه وهلق عليه تعليقات تتم بها الفائدة فسماه تهذيب وترطيب معرفة علم الحديث هذا لي ابي همام محمد علي الصومع يعني انظر إلى هذا مجلد ضخم لأنه لم يهذب ولم يرطل كما قال الحافظ محجر في أول شرحه للنخبة وجاء هذا الشيخ وهذبه ورتبه وعلق عليه ثم جاء بعده بعد الحاكم الحافظ أبو نعيم أبو نعيم هذا هو صاحب صاحب الحلية ألف مستخرجا على كتاب الحاكم وذكر فيه جملة من أنواع علوم الحديث يقول حافظ الحجر وأبقى أشياء المتعقب وأبقى أشياء المتعقب ثم جاء خاتمة الحفاظ المحدثين وهو من الحافظ الخطيب البغدادي فألف كتابه الكبير المشهور الكفاية في معرفة أصول علم الرواية وهذا الكتاب ذكر فيه جملة كبيرة من الحديث لكنه كبير في مجلدين ضخمين عندي بتحقيق جماعة من المشايخ وتحقيق احد المصريين ثم تحقيق شيخنا ومجيزنا ماهر الفحي لكنه هذا الكتاب رواه, رواه لماذا رواه باسنده المتصله فلذلك طال الكتاب لذلك طال الكتاب والخطيب لم يؤلف فيها فقط قال لم يترك نوعا من انواع الحديث الا والف فيه مؤلفا جامعا مانعا ما ماتعا بديعا ألف في كل اللغات حتى قال الحافظ ابو بكر ابو بكر هذا النقطه عنده النقطه عنده كتاب اسمه التقييد لمعرفه رواه السنن والمساني والاسانيد يقول فيه وله مصنفات في علوم الحديث لم يسبق الى مثلها ولا شبهه عند كل لبيب ان المتاخرين من اصحاب الحديث هذو عيال على ابي بكر الخطيب فقراء عيال بمعنى فقراء فقراء على كتب أبي الخطيب ولذلك كان عمل كثير من ممن جاء بعده ما هو لا يكاد يخرج عن التلخيص او التعقيب او الاستدراك او الترطيب هذا هو في العام الغالب او الاغلب لا يخرج من هذا لأنه أتى ب... بأج... بشيء لم يسرق إليه ثم جاء بعده بعده ماذا؟ القابعية فألف كتابه وهذا طبيع عدة مرات الإلماء إلى أصول الرواية وتقييد السماء ألف كتابه قلنا طبيع وبعده أبو حفص الميان... الميانجي أو الميانجي أنهم ينطقون الجيم والشين شيء واحد. إلا فجزءا كما قال شيخنا أبو غده سماه ما لا يسع المحدث جهله رسالة صغيرة. كيفما لا يسع المحدث جهله وقد صدره بأحاديث واهية جدا ينبغي أن تطلب الحديث يوم الخميس وكذا قال رسول الله ثم قال اطلب العلم وروى في الصين ثم قال وصار يذكر أحاديث ضعيفة جدا حتى قال عنه شيخنا ابو غده في تعليقه على قفو الاثر في صفو علوم الاثر وقال ابن ابن الحنبل هذا وقال ايضا في تعليقه على ظفر الاماني شرح مختصر سيد الشريف جرجان قال فيه ما لا رساله ما لا يسع المحدث جاله هذا طبعا طبيعه مستقل ماده التورات وطبعه ضمن مجموع خمس رسائل في علوم الحديث قال هو جزء ركزوا تعبير جميل جزء جمل اسمه جمل اسمه وضع فمضمونه هو جسمه والحق أنه لولا ذكر الحافظ من حجر له في مقدمة شرح النخبة لما كان له ذكر ولا شر بل أنا قرأت له أو لغيره حتى له قال صوابه أن يقال ما يسع المحدث جهله يحدث له ماذا يسع المحدث جهله قال صوابه ان يقال ما يسع المحدث جهله ماشي ما لا يسع المحدث فما يسع قال الافضل أن يقال ما يسع المحدث جهله هو طبعا هو محدث امام لكن قال الافضل أن يقال له ما يسع المحدث جهله يعني بعد أن كتب له مقدمة وطبعا رجل محدث إمام إلى آخره لكن هذه الرسالة غريب لعله, لعله كتبها انظر بماذا صدرها صدرها بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلب العلم كل اثنين وخميس فإنه ميسر لمن طلبه وقال قال رسول الله طلب العلم فرعل على كل مسلم هذا الحديث على ضعفه حسنه العلماء لطرقه وقد ألف فيه العلماء أجزاء مستقلة وقال اطلبوا العلم ولو بسه هذا أيضا حديث باطل ضعيف جدا وقال أيضا خذوا العلم قبل أن يفقد فإن ذهاب العلم ذهاب حمالاته هذا الحديث أيضا ضعيف وإن كان حورا بعضهم يحسنه وقال ايضا يعني قال رسول الله جالس العلماء وزاحمهم بركبكم فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة أو الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء هذا الحديث أيضا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله وذكر حديث آخر إذا اجتمع العالم والعابد على الصراط قل العابدي أدخل الجنة تنعم بعبادتك. وقل العالم قف هنا. فاشفع لمن أحبرت فإنك لا تشعر لاحد إلا شفعت فقام مقام الأمين. إلا غير ذلك من أحدث كلها ليس لها إسناد ولا زمام ولا خطام لا تساوي بصلة. فلذلك يعني نعم مثل هذا ما ينبغي أن يذكر في هذا. فلذلك هذا بالإيجاز فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مراحل التصنيف ثم جاء بعد ذلك المرحلة الثالثة وهي مرحلة الترطيب والتلخيص والتصنيف الدقيق لعلوم الحديث المرحلة الثالثة ما هي؟ الترطيب التلخيص والتصنيف الدقيق لماذا؟ لعلوم الحديث التي كتبها السابقون وأول من حمله هذه الراية من هو ها المرحلة الثالثة الترتيب والتخليص والتلخيص والتصنيف ها لا اول من حمل راية هذا هذه المرحلة من هو الحافظ زروق لا احسنت الحافظ ابو عمر حافظ ابن الصلاح وذلك انه حين ولي التدريس في المدرسة الأشرفية يعني هذه المدرسة في دمشق نسال الله عز وجل أن ينصر المجاهدين هناك وأن يشتت أعداء الله الذين وحدوا كلامهم وكلمتهم رغم أنهم متنافرون روسيا وأمريكا والصهاينة والمجوس أبناء الزنا يعني الصفويين وحكام العرب ساكتون لعنة الله عليهم جميعا أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين لا رحم الله فيهم مغرز إبرة ونسأل الله أن يدك الأرض من تحت عروشهم ونسأل الله عز وجل أن يحرقهم بناره كما نسأله تعالى أن يجعلهم ومعداتهم وطائراتهم غنيمة للمجاهدين لإعلاء كلمة الله عز وجل ونسأله تعالى أن يرسل عليهم ريحا عاصفه كما نسأله تعالى أن يرسل عليهم طيرا أبابي يطلقون الالاف من من الاطنان من القنابل الممنوعه دوليا عندهم لقتل الاطفال والنساء اين حقوق الانسان لعنه الله عليكم الى يوم القيامة انتم وحقوقكم أيها الكلام مع احترامتنا للكلام فاذا بذلك ولما تولى التدريس في المدرسة الأشرفية في دمشق يعني كانت بنيه انذاك 628 هجريه يعني كان يملي قائراء أن الطلبة طلبه علم الحديث عندهم صعوبة في تحصيل هذه العلوم خاصة بعد أن طارت الأسانيد الأسانيد عندما طارت على الناس ضعفت الإيمان فماذا يقول على زماننا احنا يصبح عندنا إيش الوجبات السريعة واحد يقرأ صفحة ورقة يقرأ ربما لا يقرأ هذه الصفحة ولا هذه الورقة يقرأ فيش في النت في الفيسباغوت فيسبوك ولا في الواتساب ولا في التليجرام ولا في تويتر ولا خلاص يصبح اماما يفتي ويكفر بدون شروط بدون ضوابط وبدون وشيخه جوجل شيخه الامام جوجل فاذا لما ضعفت الإمام وراه قلت لما لما نظر الى الى همت الطلبه وضعفهم في ماذا فعل حاول ان يقرب لهم هذا العلم فصار يملي عليهم الحديث انواع من علوم الحديث مع الوقت املاء انظر هذا الامام ولذلك قالوا هو حامل رايات هذا العلم اجتمعت له هذه القوه فلما اجتمعت طبع باسم ماذا مقدمة ابن الصلاح وسمى بعضهم معرفه انواع علوم الحديث مقدمة ابن الصلاح هذه المقدمة ها جاء بعد ذلك العلماء وصاروا بعضهم ينظمها وبعضهم يعني يعلق عليها وبعضهم يشرحها وبعضهم فكان ما ترون من النكات وما ترون من ألفية العراقي وما ترون من ألفية الصيوط وما ترون من تعليقات مجموع في المقدمة إلى غير ذلك فجاء بعد ذلك الحافظ ابن حجر الحافظ حجر عندما جاء ماذا فعل؟ لا يحصي طبعاً الحافظ نحجر لخص وأتابعيون نخبة, نخبة الفكر يقال على أنه ألفها في الصفر وطبعاً هنا كنت جمعت الأئمة الذين كتبوا في الصفر مؤلفات التي كتبت في الصفر بعضهم كتب 28 مجلداً في الصفر وابن القيم كتب زاد المعاد في السفر والحافظ الحافظ حجر كتب النخبه في السفر حتى اذا جاءته نخبه فكره يقوم ليلا يوقظ المصباح ويسجلها حتى راه راق فقال يا سيدي لو قال لا اقطن يقراها نم فلذلك لا يحصى كم ناظم للنخبه وكم مستدرك عليه ومقتصر وشارح ومعارض له ومنتصر وويل غير ذلك هذه نبذه على علم الحديث وفي الجعبة بقية ولكن نريد أن ندخل إلى متن الحافظ من حجر إن شاء الله ولذلك أنا قلت عندما تكلمت على أول مؤلف لعلم الحديث فقلت الرام هرموزي الرام هرموزي هو أول مؤلف عليه في ذا أول ولم يزل يزيد علم الاستراح حتى إذا كان بعهد ابن الصلاح يعني مازال زال يعني يزيد هنالك الفن ازدهى وازدهر بما من التلخيص منه بهر لكنه ملخص مما سبق فهو عليه عاطف عطف النسق يعني حتى قلت وكل من بعد الخطيب ألف فعاله عليه فيما صنف يعني فقراء على كتبه لانه ألف في الكلي كل الفنون ألف فيها منه كما ألف في الجزئي هذا علم الحديث درايعه ان سمح الاخوه في الغرف ان نتكلم على علم الحديث روايه في الاسبوع القادم فعلنا والا دخلنا في النخبه مصطفى يتابع إذا سمح سمح أن نتكلم على علم الحديث رواية جعلنا له جلسة خاصة نتكلم على علم الحديث رواية أو نجعله لا نتكلم عليه على حسب اختيارهم. طيب إذن ها. مالك ما لا لا ما كتب يعني لا لا يعني الذين كتبوا في علم الحديث هؤلاء الذين ذكرنا وغفلنا بعضهم والله تعالى اعلم أحكام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا تلخيص باختصار طبعا لعلم الحديث دراية علم الحديث دراية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغدا من شاء الله عندنا درس في تعريف العقيدة من حيث الشرع وأنواع العقيدة ولماذا يقول العلماء هذه عقيدة وعقائد فسنتكلم على هذا غدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته